zero ي ي أ ت ه م أ و ي س ت ع ه م ع ذ ا ب يوم ع س ي م ا ل م ل ع ي و م ذ ل ل ه ا ل م ل ا م ي ه و ا ل ذ ي ن مدخلانه 「私の名前は誰だろう?」